أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال المجيد عجبوا جاءهم الكافرون هذا بل منذر أن منهم شيء عجيب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 َنْبَتْنَا مِنْ بَيْجٍ فِيهَا كُلِّ زَوْجٍ وَذِكَرَى 私 ب ちはこの世を変えたのですが、私たちはこの世を変えた ا ですが、私たちはこの世を مباركة ファンはあなたの声を ض ي د رزقا للعباد و أ ح ي ي ن ا به ب ل د ة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح و أ ص ح ا ب الرس وثمود وعاد وفرعون و إ خ و ا ن ن و ط و أ ص ح ا ب ا ل أ ي ك ة وقوم تبع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 إ ذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قيد ما يلفظ من قول, يلفظ من قول الا لديه إ ل ا لديه رقيب عتيد وجاءت س ك ر ة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها معها سائق وشهيد لقد كنت في غ ف ل ة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم, فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إ ل ه ا اخر ف أ ل ق ي ا ه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا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 وما أ ن ا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل ا م ت ل أ ت وتقول وتقولها المزيد و أ ز ل ف ت ا ل ج ن ة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون 「君の声を聞いてくれました」 لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أ ه ل ك ن ا قبلهم من قرن هم أ ش د منهم بطشا فنقبوا في البلاد يا ل م محيص إ ن في ذلك لذكرى, لذكرى لمن كان له قلب أ و أ ل ق ى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما وما بينهما في س ت ة أ ي ا م وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون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 و ر ك ه الهدى شركه د ع و ي ر غير ربحيه ر ا ت مضمون ا ف ت م ا ع ي